للغوا فالكائنات تضياء احي الزمان نبنمون والثنا الملائكة خوله الروح خوله الروح والملأ الملائكة خوله العرش يزهو والخضيره تستجيب والمنثاوى تذركوا كلهم والعرش يزهو والخضيره تستجيب والمنثاوى تذركوا كلهم والله شوين ظهور القضيره تستني كل سنه وتدنا كل ما هو من سلسل ولو قلبنا المتبني فيره تستديي والمنتهى والسدره كل والعرش يزغول خذيره تستديي والمنتهى والسدره كل والعرش يزهو والخضيرة السلسة والمنتهى والسجرة العصمى والوحي يهبر السلسلة من سلسلة واللوحف والقلم البديع I oh, no. متتابعا تقلابي الظلماء والآيو سترى والخوارق جمة جبريل روح بها يوم يديه على الزمان صباحه ومستاؤه بمحمد وآله. من نورها يا Vi zalmay, muttaan me من من الغدر بك يا ابن عبد الله إقام السماح من الحق من بنيت على التوحيق وهو حقيقة الناب لا تقرأ بالخدماء ومشاعر I'm gonna